مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم العالم اليوم غدا ما بهور العالم اليوم غدا ما بهور وامريكا ووباما كالبار روم والمالكي غدا مدهور يا ابن الرمادي عليهم ثور يا ابن الرمادي عليها متوار على الله وقدره وانصره الماضي والمالك قد غدا مجهور الحمد لله أنا منصور الحمد لله أنا منصور لا خف ولا ذل بعد اليوم والمالك قاد غدا مجهور فالوجة العز أخذناها فالوجة العز أخذناها زبع وبغرب عبرناها زبع وبغرب عبرناها كل الرمادي كل سنة كل الرمادي جسدناها وسمرها والعود جبناها سمرها والعود جبناها تكريت والدور حررناها تكريت والدور حررناها وبيجي وكركوك غزوناها وبيجي وكركوك غزوناها رواوعانا نصرناها رواوعانا نصرناها وقائمنا بالشرع حكمناها وقائمنا بالشرع حكمناها حديثا والقر مشلناها حديثا والقر مشلناها والصحوة فيهم شويناها والصحوة فيهم تشويناها الموصل ارسل دخلناها الموصل دخلناها وصافوية دحرناها وصافوية دحرناها اسوار بادوش هدمناها اسوار بادوش هدمناها وغنا بالسرى فككناها وغنا بالسرى فككناها اربيلي بالسيف ارعبناها اربيلي بالسيف ارعبناها وزمر وسنجار وطعناها وزمر وسنجار وطانا هدياله الحرب خضناها هدياله الحرب خضناها كل الثكنه اقتحمناها وكل الثكنه اقتحمناها بالدره واقف اسرناها عند أسرناها والفين منهم نحرناها والفين منهم نحرناها بغداد هارون وصلناها بغداد هارون وصلناها شمالها قد سكنناها وشمالها قد سكنناها عراقنا اليوم فتحناها عراقنا اليوم فتحناها وبالخير والجود صناها وبالخير والجود صناها نجفا لنجس هددناها نجفا لنجس أددناها وبالأحزن هوا والله جيناها وبالأحزن هوا والله جيناها أغلى بلاد عصبناها أغلى بلاد عصبناها وكربلا اليوم رصدناها وكربلا اليوم رصدناها الروح لله بدعناها الروح لله تبعناها ودرب الشهادة سالكناها ودرب الشهادة سالكناها شريعة الله بسطناها شريعة الله بسطناها والبصره لا ما نسيناها والبصره لا ما حي الباكر نار شعلناها حي شعلناها والصحوه فيها دفناها والصحوه فيها دفناها جرف الصخر دم رويناها جرف الصخر دم راويناها ورايات الاسلام رفعناها ورايات الاسلام رفعناها امريكا نصط قصمنا امريكا نصط يصمناها اوتلا اوروبا ساحجناها اوتلا اوروبا سقيناها براقنا المر سقيناها براقنا المر سقيناها وصاع صاع رددناها وصاع صاع رددناها رصص الصحاوت قطعناها رصص الصحاوت قطعناها بوريش ويرندبحناها بوريش ويران ذبحناها بكبوشاصات فخخناها بكبوشاصات فخخناها على المراقد ضربناها على المراقد طاربناها تل عفر الخير رجعناها تل عفر الخير رجعناها وكرد البكيكي نسفناها وكرد البكيكي نسفناها أكوى العبوة وضعناها أكوى العبوة وضعناها وجماج ملك وفردسناها وجماج ملك وفردسناها سيكسو بكم كسرناها سيكسو بكم كسرناها او نبدا شارعا اجمناها او نبدا الشريعه اجمناها اغلل غنايم طن مناها طينا مناها وكل الذخائر سلبناها كل الذخائر سلبناها المروحيات ذكبناها المروحيات لكبناها او محللها مرحين سكنها ومحللها مرحين سكنها دولات الاسلام عشقناها دولات الاسلام عشقناها فيها الحجاي كلمسناها فيها الحجاي لمسناها ضرباتها الله يا محلاها ضرباتها الله يا ما حلاها على الكفر اه ما قساها على الكفر اه ما قساها واليوم خلافها اعلناها واليوم خلافها اعلناها رمط طواغى اعدناها رمط طواغى قعدنا مبروك مبروك يا الماسور مبروك مبروك يا الماسور والمالكي قعد غدا مجهور والمالكي قعد غدا مجهور مبروك مبروك يا الماسور مبروك مبروك يا الماسور والمالكي قعد غدا مجهور والمالكي قعد غدا مجهور